أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا اتيكم انهم اناس يتقهرون فاجاينا هو واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فسا المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون أم من خلق السماوات والأرض ماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات باجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإلى بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْذِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ لَنَا الْأَبْقَرَ رَأْسًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيُرَاقِمُ مَعَ الله ف الأكسَرم لا يَقْلَمُون أَمَّ يجب المُمّ فَغو إذاَا دَعَغ وَيكشِفُ الس أَويجعَُكُم أمن أم يهديكم في غلمات البذل والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله ما يشركون ام من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض اله غير الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وَمَا يشعرون أيان يبعثون بَلِ الدَّارُكَ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا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 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَٰهَذَا الوَحْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدًّا لَّكُم 119. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 110. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون 111. وما من غاضر لا شيء في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن نغدا قرآنا يقص على الذين استرآئ الى اكثر الذي هم فيه يختلفون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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا وزلوا وَمَا وما أنت بهذه العمي عن طلالتهم إن تسمع إلا من مِنْ آيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ تَأَمَّمًا مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَمَّنْ نَّاسَكَانُوا بِآيَاتِنَا لا يوم فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ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 ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صلع الله الذي أفقن كل شيء إنه خبير بما تفحلون من فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوبهم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمدت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمدت أن أكون من المسلمين وأن أتلوا القرآن فمن اغتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضد فقل إنما أنا من وَقُلحَمْدُ للِلهِ سَركُم آياتِهِ فَتَِْفُ غَا وَمَا رَبُّكَ بِرَوابٍِ عَََّا تَأْمَلون بِسْمِ اللِ الرحمَ الرحيم قَسم تاب المبین نتلو عليك من نبأ موسى وقرعون بالحق لقوم يؤمنون ان في القرون على في الاقط وجاء على اهلها شيع عين استضعفوا يَسْتَؤْفِقُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ قثِ الأض وَنجَعَلَهُم أَئَِّ تَ وَن جَعَنَهُموعَابِثين وَنُ مَكينَ لََهُم في الأض وَنُورِيَ فِيعَوونَ وَهمَانَ وَجُبودَهُ مَا مِنهَُّ كَُوا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 وَقَ آدُ فِيذ أَْونَ لكُونَ لَهُم عَدُ وَحََن إِ فِيأَوْونَ وَآمَانَ وَجُلودَهُ مَاكَُ خاقين وَقَالَة مرَأةُ فِيذ عَوونَقُ وَتُعنلي وَلك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشكرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لتبدي به لولا أضبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشكرون وَحَضَمْنَا وَلِيدَ الْمَرْضَعِ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَخْلُونَهُ لَكُمْ وَغَمْلَهُنَ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَا غُلاَهُ إِلَى لقد وضع عيدها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولا كن ما اثروا لا يعلمون ولمما بلغ اشده واستوى اتينا حكما وعلما وكذلك ناجز المحسنين ودقن المدينه على حين غفله من اهل اف فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من رحدوه فاستغاته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبدل مبين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 وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسحى قال يا موسى يَأْمُرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَأَخْرَجَ مِنْهَا قَوْمًا خَائِفِينَ يَتَرَقَّبُ قَالُوا رَبِّنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهدي لي سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الذعاء وأبونا شيخ كبير فَتَضَاهَ مُثْنَى وَاللَّائ إِلَى وَلِقَ قَالَا رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ قَوْمٍ فَقِيرٌ فَجَاءَ أَحَدُهُمَا يَمْشِي عَلَى السَّحِي حَيًّا ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداغما يا أبت استأجر غير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أطممت عشرا فمن حندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا قدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب ورِنَارًا وَأَن لِأَهْلِهِمْ قُسُومٌ إِن مِّنَّا نَسْتُنَارُ لَعَنَ لِي آتِيكُم مِّنها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَّا بَلَعْدَكُمْ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى عالامين وان الق عصك فلم ما رات تهزك انغا جامن والذ مذبر ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الوهد فذلك برهانا من ربك إلى وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاق أن يقتلون وأخي آرون هو أفصح منهم إِلَّا هُوَ مَا عِيادَ أَنْ يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَقَافُ أَنْ يُكَذِّبُون قَالَتْ نَفْسُهُ اعْبُدْكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ لَمَّا جَأَغُم مُسَابِ آياتِ نَ بَ لنَاتِ ي قَدُ قلُوا مَاَ هذا إِلَّا تِحُم مُفتَرَو وَمَا سَمِقنَا بِهذاَ فِي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 الا وما علمت لكم من اله غيره فاوقد لي الكاذبين واستكبره وجلوده في الأرض بغير الحق وظن وَمَا قُنْتَ بِجانبِ الرَّقْبِ إِلَّا بَيْنَاءَ إِلَى مُوسَى الْأَمْرُ وَمَا قُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ آنَشَنا قُرُونًا فَتَقَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ وَمَا كنت ساويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مؤسدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة كَذَلِكَ ذَرَأْنَا لِقَوْمٍ مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ بذجِم فَيَقُول رََّّنَ لَل أَْسَلتَ إِلَن رَسُونَ فَلََتَّ بِآياتاتِكَ وَنَكونَ مِنَ المُؤمِنين فَلََّ جَ أَهُم الحَق مِن عِدِنَا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يفكروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا قل فأتوا بكتاب من حند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن تجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضد ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك أَجرغُ موتَن بِمَا صبعُ وَدأُونَ بِالقسَنَةِ السّ أَتَمِم م رَزَقُنام وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهدين إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّابِعَ الْغَدَا مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا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 وَمَا كان ربك مؤلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مؤلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما دُنيا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَا مُحْصِنًا وَعَذْنَا حَسَنًا فَهُوَ لَأَقِيهِ لا ومتعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزحمون أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَضَلَّيْنَا أَضَلَّنَاكُمْ كَمَا ضَلَّيْنَا تَبَوَّأْنَاهُ إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا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 يصوم المقسمين فعمي عليه المنباء يومئذ فغم لا يتساءلون فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى من المفلحين وربك يطلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون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 وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَعَلَّكُمْ تشكرون وَيَوْمَ يُنَادِي ٱغٍ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنكُم كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاكُم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 أتيته على عذم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشهد منه قوة وأكثر جمعا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 وَقَالَ الذي نَُوتٌ العِلمَ وَإِلَكُمْ سَوَابُ وَاجِ قَيْرٌ لِمَنْ آممَنَ وَعامِلَ صَالِ حَ وَلَا يُلَْلَ قهَا إِلَّ الصَّابِرُون فَقَشَقْتْناَ بِه وَبِدَِِ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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أم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 وَمَا قنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسب الناس أي تُرَاكُم اِن يَقُولوا آمَنَّا وَوَمَا لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ الله الذين صدقوا وليحلمن الكاذبين أم حسب الذين يحملون السيئات أن يسبقوا ناساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن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 والَّذينَ آمَلُ وَعَمِلُ الصَّوالِ حاتِلَُ كَِّرًاَّ عَنْغم سَآاتِهِم وَلَ نَجِزًاَّ وَمْ أَحْْسَنَ الذي كَانوا يَحمَلُون وَصَِّنَ إِسَانَ بِوَالِ ذَيجِ وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعله جَعَلَ فِتْنَتَنَاكَ عَذَابَ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ولا يقنم من الله الذين امنوا ولا يعلم من المنافقين وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل الخطاياكم وَمَا غُ بِحَلينَ مِنْ خَقَبٌُ مِ شَيْ إَِهُم لَذِبُون وَلَا يَعْمِلٌ مَّقَالَغُم وَأَقَالًَا مَأَسقَاالم وَلَا يُسْأَل يَوْمَ قِيمَةِ عَمّ كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأَ جَنَغُ وَأَصحَابًا السَّفينَةِ وَجَنهَا آيَةَ للعَلَمِين وَإِضُرُ وَجِيمَ إِ القونَِ قَوْمِهِ قبُضُ وذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إفكاء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 ذلك على الله يتير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ المشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُغْلَبُونَ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا بِأَوْحَدٍ قُضِيَ فَأَن جَاءَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال إن لما اتخذتم من دون الله أوسانا موتة بينكم في الحياة الدنيا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 وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ غَفُورٌ وَعَزِيزٌ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَنَا فِي ذُلِّيتِنَا نُبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَا هُجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ ولوطا إذ قال لقومه إن لكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من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 إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بمن فيها لننجي له وأهله إلا امرأته كانت من الغادرين ولما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 بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بجنة لقوم يعقلون وَإِنَّا مَدِينًا أَخَاوُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وعاداً وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرحون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُنْ لَمْ أَقْدَمْ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتِ الرِّيحُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمسل الحنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الحنكبوت لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَغَوَي الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا عالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهار للفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم